أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم، وأنزل معهم الكتاب بالحق. إِلَيَّ أَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اَنْتَ هُمُ الْبَيْنَا إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق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 والساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول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 يسألونك ماذا ينفقون لِلْوَانِذِينَ وَالْأَقْرَثِينَ وَالَّذِينَ ابْتَأَمُوا وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِ السَّفِينِ فعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم